وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم